نحمد الله ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصلى على رسول الله صدق الله العلي القدير ان الله وملائكته يصلون على